ا ل سلام عليكم <ورحمة> الله <Celsius> <تصفيق> وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم و ل ى وسلم وسلم و س ل ه وسلم وسلم ع س ل م وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم و س ل وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم و س ل ا وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم و ل م وسلم وسلم و ل م ا س ل م وسلم وسلم وسلم وسلم و س م وسلم وسلم ا س ل م وسلم وسلم وسلم وسلم ا س ل م ن س ل م وسلم وسلم وسلم ا ل م وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم و ل م و س م و س ل و أ ن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي ا ل آ خ ر ة مع سيد ا ل د ع ا ء و إ م ا م النبيين في جنته ودار مقامته إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه حقيقة احتردت السنة دي بالذات دي أ ق د م إ ي ه ل إ خ و ا ن ي و أ خ و ا ت ي و أ ه ل ي و أ ح ب ا ب ي فقعدت أ ف ت ك ر ا ل س ن ة اللي فاتت إ ح ن ا التقينا الحمد لله مع برنامج يوسف ا ل أ ح ل ا م اللي أ ح م د ربنا وبشكر فضله علي وعلى المسلمين ج م يا ع ونطلع بالصورة ل ا ج م ي ل ة ا ل ه انه ل ل ي ك ت ت أ م ن ا ف ل م ا ع ش ن ا مع ق ص ة سيدنا ي و س ف ع ل ي ه ا ل س ل ا م شفنا ق د ي ا ل ح ل م و اللي ت و و ا ا ض ع ع ف و والتسامح س من د ن ا يوسف لقد ر ت إن اتمناها ح ي ب ي مبالغة السنة دي في نعيش ا تاني م ونسميه ج كوكب ن ط ل من الكوكب ا ل ل احنا ع ي ي ن في ه دوت ا ل كوكب ا ل ل جميل ونتعايش مع أ ج م ل يعني صفات المؤمنين و أ خ ل ا ق المؤمنين ن علشان كده عنوان حلقاتنا السنة ان شاء الله وبرنامجنا السنة ن ع الله شاء كده دي ب كوكب تاني طبعا مش تعمل بتاع محمود المصري ربنا يجمعنا و ي ا ك م يا رب العالمين يعني في الفردوس ا ل أ ع ل ى التي فيها ما ل عين ن رات ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر هنعيش كل يوم في كوكب وهنتعايش في هذا الكوكب ونشوف سكان الكوكب ونحبهم ويحبونا ونقرب منهم ويقربوا مننا ونعرف هما سكنوا ل ي ه في الكوكب د و ت وهنحاول في كل حلقه ان شاء الله إ ن احنا نحجز أ ص ر ل ن ا في كل كوكب إ ن شاء الله علشان في ا ل ن ه ا ي ة تلاقي في ا ل ن ه ا ي ة ليك ثلاثين قصر في ثلاثين كوكب تعيش وتتمتع في كل كوكب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أ ن س بن مالك أ ن رجلا جاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى ا ل س ا ع ة قال له النبي صلى الله صلى وماذا س ل و م أ ع د د ت لها قال ما أ ع د د ت لها كثير ص ل ا ة ولا صيام غير أ ن ي أ ح ب الله ورسوله فقال له صلى الله عليه وسلم أ ن ت مع من أحببت؟ يقول أنس يقول ف م ا ف ر ح ن ا ب ع د الإسلام ب ش ي الحديث ء مثل لماذا يا أنس؟ قال فأنا أحب رسول الله فرحنا فأنا أحب أنس؟ بهذا يا ؟ صلى الله عليه و آ ل ه وسلم و أ ح ب أ ب ا بكر وعمر و أ ر ج و و أ ر ج و أن أحشر أعمل أ وإن معهم لم بمثل م ع ان ل احصل ل ك ع ب ب ة ن ب النبي ى الله ع ل ي ه و س ل م والا ن ح ب ص ح ب ة و اعمل ل ت ا ب ي الصالحين ن ونرجو أن نحشر وكل ع ه م وإن م نعمل بمثل أ ع م ا ل ه م ويمشي ونعيش بقى مع السفينة دي عشان نوصل للكوكب السفينة ديت التاني مع علشان بدأنا نطلع نخد بقى بالك للفضاء ن ت ز و د و ن ا خ د زاده معنا زاد ومش هننسى زاد الآخرة ومش و ت ز و د فإن خير ا ل ز ا التقوى ا د بدأت ل ر ح ل ة ط و ي ل ة فعلا وعشنا مع ا ل ر ح ل ة أ ي ا م و أ ي ا م والحمد لله وصلنا ل أ و ل كوكب ما شاء الله كوكب منور اوي اوي اوي وكوكب واضح إ ن هو من أ ج م ل الكواكب اللي ان شاء الله هنقدم ا عليها لكن اللي لفت نظرنا قبل ما للكوكب نظرنا ما ما شاء دوت السماوات بتسبح قبل يسبح والكوكب بتسبح نوصل طول الكون إحنا قال و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمدي و ل ك ن ل ا ت ف ق ه ن الاول ت س ب ص ن الكوكب أ و ل يا ترى ده كوكب إ ي ه تخيل كوكب إ ي ه كوكب الصدق الله جميل ق و أو ي ق و ي نحن نطلع من الكوكب اللي فيه ك ذ ب كتير مليان كدب ربنا ع ا ف ي ن ا ع ا ف ي ك م ونطلع لكوكب جديد ك ل صدق مفيهوش ا أ ب د ا حد بيكدب أ ب د ا مفيش ا حد فيهم بيكدب على الله مفيش ا حد بيكدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم محدش ا بيكدب على خلق الله جميل اوي تعالوا نشوف سكان الكوكب ونتعرف عليهم ونقرب أ ك ت ر و أ ك ت ر و ن ت ع ر ف و زي ما قلنا في أ و ل الدرس من جاور السعيد يسعد شايفين في أ و ل الكوكب كده قصر منير ومضيء وجميل جدا يا ت ر د قصر مين يا خبر ابيض قصر أ ن س بن ا ل نضر اه عارفين مين أ ن س بن ا ل نضر طبعا عارفين مين أ ن س بن ا ل نضر طبعا عارفين هو ليه س ك ن في الكوكب ده طب إ ي ه ر أ ي ك م ما تيجي نتعرف عليه ونسلم عليه ونشوفه هو اللي حكينا قصته بنفسه دخلنا على أ ن س بن ا ل نضر سلمنا عليه ورد علينا واستقبلنا أ ح س ن استقبال طبعا كل ده احنا بنحلم مع بعض لاحسن حد يقول الشيخ بيسرح بينا يعني فالمهم وصلنا أ ن س بن ا ل نضر سلمنا عليه وسلم علينا وقربنا منه و ق ر ب م ن ن ا و ب د أ ن ا ن ح ك ي ل ه و ن ح ك يا ل ن و سيدنا أ ل ن ا ا س ي أ ن س هو إ ي ه السبب ا ن ت ربنا أ ك ر م ك ب أ ص ر في الكوكب الجميل ده و وتحكيل ل تحكيلنا يا الناس طرى ممكن قصتك ي ي والحديث البخاري ح ك أنس بن النظر ومسلم هو وهو في غزوه بدر كان عنده مرض شديد جدا ما كانش قادر بقى لا يتحرك بقى ولا ولا وكان ل ولا ا يروح ييجي و زعلان جدا ونفسه يخرج يجاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و وبعدين أو الوعد لو مشهداً آخر وفي الواية وإذا بأنس بن نضر هذا الوعد لله عز وجل وفجأة ربنا بن رب رب بأنس بن الدعاء أصنع يعد عز يقدر أشهدك أشهدتني مشهدا أشهدني مشهدا يلهم يا يا إني يرين إن أنس النضر أنك لإن مني فجأة آخر آخر النضر هذا قال هذا قال اللهم الله لا الله ما هذا لله ت ت أ يدخل ب ع ه ا بعدها بسنة غزوة أحد د غزوة ي أ ن س بن ا ل ن ا ر يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ولم ي ي ع ن يعرفوه بعد الغزوه ل أ ن ه م وجدوه به بضع وثمانون ضربه ة ضربة ما ورميات بين بسيف ب س م برمح سماوي ملائكي على يد جبريل عليه السلام ينزل بقول الله عز وجل من المؤمنين ما فمنهم ملقضة ومنهم ما وطعنة قول وجل بقول وجل صدقوا عهدوا عز على عليه عز عليه فنزل ينزل نحبة ينتظر جبريل رجال احتفال في الله الله الله يد وما بدلوا تبديلا الله شوفت الاحتفال الجميل ده خ ب ا ل ك في ر و ا ي ة ت ا ن ي ة بقى ج م ي ل ة ان انس بن النضر قابل سعد بن م ع ا ز لما شاع خبر ان النبي قتل و ا ل ص ح ا ب ة جلسوا على جنب كده وحطوا اسلحه ل ة ا ع ل ى جنب فعد عليهم انس بن نضر قال ماذا تصنعون قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان النبي قد قتلت فما تصنعون ب ا ل ح ي ا ة من بعد رسول الله كلام فيه تناقض يعني أ ن ت و ل م ن ت و ا ل ح ز ن ي ن ان النبي ق ت ل طيب ما تقوموا بقى تقتلوا وتموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أ خ ذ السيف وانطلق وقال اللهم إ ن ي أ ع ت ذ ر إ ل ي ك مما صنع هؤلاء يعني ا ل ص ح ا ب ة و أ ب ر أ إ ل ي ك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فرقيه ا سعد بن معاذ وقال له أ ن س بن النضر يا سعد واها لريح ا ل ج ن ة والله إ ن ي لاجد ريح ا ل ج ن ة د ويدخل ن أحد و والناس بتجري من أ ر ض الجهاد و أ ن س بن النضر هو الوحيد اللي داخل يجري جوه ارض الجهاد بيجري ورا ء ريحه ا ل ج ن ة لحد ما قتل فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى ن ح ب ة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ده أ ن س بن نضر ده صاحب أ و ل قصر ش في ن ا ه ف المكان ده و في الكوكب الجميل ده و كوكب الصدق يا ترى مين اللي ساكن جنب انس عارف ده عبد الله بن الله ليه موقف في غاية الجمال والروعة ن ض ل ة ع ب د الله بن جحش قابل سعد بن أ ب و وقاص فالاثنين واقفين مع بعض بيه دردشه ومع واحد د ك دردش على جنب كده قبل تبدأ. فعبد الله بن جحش قال له يا سعد ما الغزوه داخلين دلوقتي انه جاهد فأكيد ن تبدا ل و ن فينا يتمنى شاء الله واحد قال له باشي كل له فإيه رأيك أمنية الأول تيجي قال تفضل سعد قال الحاضر فوقف سعد بن و قاصه ق ا ل اللهم إ ن ي أ س أ ل ك أ ن تلقني اليوم رجلا شديدا حرض قوي جدا شديدا باس أ ق ا ت ل ه فيك ف أ ق ت ل ه ثم أ خ ذ السلبه ثم أ ق ت ل الثاني والثالث والربع لحد ما وصل السادس وقال أ ق ا ت ل ه فيقتلني قال إيه؟ الحمد كده إيه ا لله ابا ت ل ت خمسه الحمد لله ثم نظر إلى عبد الى ل وقال ه بن ن جحش ت م عبد الله وإذا ع بن د الله ب جحشه ذ ا الرجل المحب يعني ما شاء الله تجد أ ح ا س ي س ه كده ع ا ل ي ة جدا في الحديث ده فيقول ب ايه ويقول أ م ا أ ن ا فاللهم إ ن ي أ س أ ل ك أ ن تلقيني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا ب أ س ه أ ق ا ت ل ه فيك ومشتا لك مش ق ا د ر أصبر مش ق ا د ر س ت ن أ ت الواحد و ا ث ن ي ن و ث ل ا ث أ ر ب ع ة أ ن ا مشتا ل ل ق ا ئ ك يا رب من أحب ل ق احب ء الله أ الله لقاءه فقال أ ق ا ت ل ه فيك فيقتلني خ د بالك ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أ ن ف ي ويبقى عيني ويبقى ربطني فتقوله صدقت يمر سعد بن أ ب ي و ق ا ص على عبد الله بن جحش بعد ما انتهت غزوه احد فيجد عبد الله بن جحش بنفس ا ل ه ي ئ ة التي تمناها قد فقئت عين وبقرت بطن وجدع وقطعت وجدع ورده صدق الله فصدقه ده أنفه فقال عينه رضي جميل بطنه أذنه عنه كان كان جنب الله الله أصره أصر النضر جدا وقتل الله ولذلك اللي الله رضي موقف أنس تعال نشوف مين تاني س ك ن في المكان د و ت فجئنا بمنظر عجيب ق و ي فجئنا ب ق ص ر مش مكتوب عليه اسم لان اسمه لم يذكر في الحديث محدش ع ا ر ف اسم ه لكن حسب هو ان الله يعرفه سبحانه وتعالى هذا الرجل ورد حديثه عند النساء بسندا صحيح ان النبي متصلى عليه صلى الله عليه و سلم في غ ز و ة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم ك ث ي ر ة جدا جدا ووزعها على ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ارضاهم وبعدما وزع الغنائم كان في واحد من ا ل ص ح ا ب ة رجل من ا ل ع ر ا ب كان يعني مسافر كده في مكان وبعدين ا ت أ خ ر ورجع فلما رجع ل ق ى ا ل ص ح ا ب ة بيقولوا هذا حظك من غنائم خيبر النبي سب لك الحاجات د ي من غنائم خيبر فنظر اليه وقال سبحان الله و ا ل له م النبي اتبعت على معه الغنيب للنبي هذا اخد وغايح ورح صلى الله عليه وآله وسلم وقال له والله يا رسول الله ما على هذا اتبعتك انا ما اتبعتكش عشان ش و ي ة سيوف وفلوس واغنام وشوية و ش و ي ة ابل انا والله العظيم من قال له ما عايز حاجه النبي الله صلى عليه ل و س من فاعلا ع ما ت ت ب ي ق الحياه والله واشار ما اتبعتك الا على ان على الى ارمها هنا ل ق ل ل ديال صلى ل عليه ه ليه وسلم القعدة ولينا ق ان ل إ تصدق الله يصدق و إ ذ ا بهذا الصحابي في الغزوه اللي بعد خيبر يدخل وينضرب في نفس المكان تخيل حضرتك لو قابلت واحد و ي ق و ل ل ك يا سلام نفسي اروح فلسطين وانضرب ر ص ا ص ة هنا في نفس المكان دا و إ ذ ا ب ه يدخل في فلسطين وينضرب ر ص ا ص ة في نفس المكان أما كان إن الراجل إنسان فعلا ذلك إن دليل على ده صادق و د ل ل ي حصل فدخل ا ل غ ز و وانضرب بسهم في حلقه فدخلوا به على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال النبي متعجبا أ ه و هو هو ذا لألي قال ما إلا على إلا على أن أرمها هنا قالوا اجل أ يا رسول الله فتبسم النبي وقال صدق الله فصدقه الله ثم أ خ ذ ه النبي ودفنه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إ ن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا و أ ن ا على ذلك شهيد شهد شهيدا ويشهد له الله عليه بأنه أنه مجاهدا وأنه له الله عليه صادق قد النبي صلى وسلم قتل النبي المصطفى صلى في خرج اجت ت ل ا م بذلك ثلاث ادي أ ص و ر لسه همتك ما ت ح ر ك ت ش ان انت تكون صادق مع ربنا ان انت تكون صادق مع نبينا ان انت تكون صادق مع نفسك ومع الناس محتاجين ان احنا نصدق ونكون فعلا أ ه ل صدق ونكون مسلمين بحق وحقيقي ي التابعين الجيلان الجيلان يموقف جميل جداً وهو كان لسة صغير ي تعالوا الرابع عبدالقادر عبدالقادر ع القصر لواحد اسمه كان جدا كان جلام ما كانش لسه لسه نشوف وهو من ن كبر、يعني. كان أمه ي ع ن ي ه و حب يروح ي ط ل ب ن ا ل ع ل م ف أ م ه ر ا ح ت ي يجب ان يكون ي ن ا ر ك افضل من اجل المساله التي يكون هناك افضل من اجل المساله التي ي ك ج ن ي ه م ث ل ا م ب ل غ كبير ج د ا يعني ا ل م ه م ق ا ل ت له لا تخرج إ ل ا ف ي صحبة ق ا ف ل ة مش ع ا ي ز ك ت س ا ف ر إ ل ا و يكون معك إ ي ه ق ا ف ل ة تخرج من ع ا به يخرج في ص ح ب ة قافله القافله ربنا قد ر ت ل ع ت عليها ع ص ا ب ة من اللصوص لما ت ل ع ت عليهم ا ل ع ص ا ب ة خدوا كل اللي معهم ف ج ي ه واحد من اللصوص س أ ل عبد القادر ا ل ج ي ل ا ن ي قال كم معك يا غلام فقال له أ ر ب ع و ن دينارا فتعجب بحسبهم ت ل ط ر ي ق عليه تخيل لما تلاقي غلام صغير عنده اثني ا أربع ن عشر ا م هتصدقهم م ف أ ح سنه ا اللصوص ي على فهناك أنه غلام يزعم أنه معه أربعون دينا فقالوا ائتني به فقالوا ج ا ا ب عبد له ل د ر ا ج ي فرئيس عبد القادر الجلاني فرئيس قال له كم معك يا ل له الجلاني أين هي الاربعين هي دينار قالها الله ورحمة على ف ت ب رئيس ا ص ب ورئيس الرصوص ي ع فقال لقد ما الذي حملك على ص د إيه اللي خليك ت ص ق رغم أن أنت عاهدت ر ف أن أنا س ر ك فقال ق ل ع ه د أ م ي على ان أ ك و ن صادقا ف أ ن أن ا أ خ ش ى أ ن أ ن ق ض عهدي مع أ م ي فبكى رئيس اللصوص وقال سبحان الله أ ن ت تخشى أ ن تنقض العهد مع أ م ك و أ ن ا لا أ خ ش ى أ ن أ ن ق ض العهد مع ربي والله قد القافلة وقالوا قالوا قد يديك ورد طبت العصابة كنت إلى إلى الله وجل على الأموال أهل اللصوص لرئيس اللصوص جميعها جاء رئيسنا عز رئيس ثم قد كنت رئيسنا في ا الف... ل س ر ق ة واليوم أنت ن ر ئ ي س انت قد ك رئيسنا في ا ل س ر ق ة واليوم أ ن ت رئيسنا في ا ل ت و ب ة قد ط ب ن ا إ ل ى الله عز و جميعا ل ج على يديك وتابت جميع الناس في هذه ا ل ل ح ظ ة بسبب ب ر ك ة الصدق مع الله سبحانه وتعالى أخوي وحبيبي يعني نشوف أجمل وحبيبي تعالوا نشوف في الكوكب قصر ده ا لانهم ك ك أكيد ف ي ل ة ج د ان لفتت ظ ر يكون هناك الكثير من أو الممكنات ل ق والممكنات والممكنات فيه على والممكنات والممكنات ي والممكنات والممكنات و ا ل م م ك ن ا وسلم اللي كفار ق ر ي ش كانوا بيقولوا عنه في ا ل ج ا ه ل ي ة قبل الاسلام انه د ا ل ي صلى ا الصادق ل ل ي في كما ا ورد ل هرقل الله ملك الروم سأل أبا سفيان رضي الله عنه الامين م ر ك ا فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبما يأمركم ا بالصلاة و الصدق و العفاف و ا ل ص ل ة فيشهد أ ب و سفيان للنبي ب أ ن ه كان ي أ م ر بالصدق صلى الله عليه و سلم ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة ح س ن ة لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر و ذكر الله كثيرا محتاجين ان نحن ن ت أ س ى و نقتدي بالنبي ان احنا نكون صادقين زي النبي تعالوا نشوف النبي أ م ر ن ا ب أ ن احنا نصدق أ م ر ن ا ان احنا نكون صادقين إ ز ا ي تعالوا نشوف بعض الاحاديث في ع ج ا ل ة س ر ي ع ة حديث البخاري و مسلم حبيبك عليه صلى الله وما س ل يقول عليكم ب ل الصدق ص د ق فإن يزال ه لبعضها كده النهاية يهدي يهدي د بالصدق الصدق ي يا أخي وحبيب في عليكم ي إلى فإن إلى وإن إلى البر خبالك يا سلسلة أخي وحبيب موصلة الجنة البر البر الجنة وما شوف بقى في وما يزال الرجل س ت م وما ر ر ا ا ه ي ز ا ل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا و إ ي ا ك م والكذب فان الكذب يهدي إ ل ى الفجور و إ ن الفجور يهدي إ ل ى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ب تعال الحديث الثاني نشوف ع د م تصل ستة حاجات ستة حاجات ستة صلى صفقة اصدقوا على الله عليه وسلم الحديث لي اضمنلك الجنة حلوية النابي بيقول لك اضمنلي مسلم اضمنلك الجنة لي اضمنلكم الجنة اول حبيبك حاجة ح ثانية ايه رأيك انفسكم أضمن كان اضمنوا يا اضمنوا من اذا、حدثتم. لما تكلموا خليكم صادقين د ده ق ي ن ه النبي الجنة ا لك لو ضمن كنت بيت في وسط ص د ة قال كما عند أ ب داود ب س ا الحسن قال أنا زعيم يعني أنا ضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا كان ما الناس مثلا راح يتعامل اللي اللي بيضحك خبها لك فيقعد يقول على الناس لما كل الكلام د فيقعد ده لمن لو يطلع لك بيقوله لك يقول على حتى بيمزح بيضحك وسط يعني وإن يعني من نوكة نوكة نوكة زعيم ببيت في يكذبش يفتير شريط ومرة ترك وهو هو كل كذ و النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمزح إ ل ا صادقا ب أ ب ي هو وامي صلى الله عليه وسلم طيب يا ترى ا ل ف ر ص ة اتقفلت احنا لسه سمعين من ش و ي ة في ق ص ة أ ن س بن نضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله علي فمنهم من قضى ن ح ب ة الله أ ك ب ر البم متقفلش ومنهم ما ينتظر إ ن شاء الله أ ن ا وانت وكلنا ن ت و بننتظر نكون مع الصادقين ومنهم ما ينتظر وما بدلوا تبديلا أ خ و ي وحبيبي يا ترى ن ا و تحجز أ ص ر في ا ل ج ن ة أ ص ر ع ف و في كوكب الصدق يا ترى ناوي تحجز أ ص ر ولا ولا بلا على قدك ولا أ ق و ل ل ك شقه ث ل ا ت اوض ولا شقه قطين ولا حتى يعني شاليه ا و ض ة و ا ح د ة ولا مشتاوى تحجز خالص أ ن ا إ ن شاء الله أ ر ج و من الله سبحانه وتعالى إ ن كل واحد فينا ي ب ق ى ل ه أ ص ر في كوكب الصدق وزي ما ق ل ت ل ك أ و ع ى تفتكر ا ن ه ز ك م في الكوكب ده أ س م ا ء ا ل ص ح ا ب ة فقط اللي أ ن ا ذكرتهم بس لا فيه كتير جداً كل الصحابة لأ كل الله ده جدا فيه في كتير كوك شاء إن وكل التابعين ا ل أ ف ا ض ل اللي اتبعوا ا ل ص ح ا ب ة أ ي ض ا في كوكب الصدق وكل اللي يصدق مع ربنا في كوكب الصدق لكن انا ذكرت بس ن م ا ز ج علشان نشوف ق د إ ي ه جميل جدا ان احنا نعيش في كوكب كله صدق ان احنا نعيش في كوكب مفيهوش ا كدب ابدا ان احنا نعيش في مكان مفيش ا حد فيه بيكدب على حد أ ب د ا ومش محتاج حد يكدب على حد بفضل الله سبحانه وتعالى أكيد واحد يسألني واحد طب إ ا ل ح ق ي م ت ي ن ف ي نوع أو ه ا تقسيمه ة ل ي الصدق مع الله ان انت تصدق مع ربنا سبحانه وتعالى ان انت تكون فعلا صادق ان انت تخلص ا ل ن ي ة لله ان انت اي عمل تعمله يبقى ابتغاء م ر ض ا ت الله سبحانه وتعالى ان انت لما توعد ربنا في شيء سبحانه وتعالى تقول يا رب أ ن ا إ ن شاء الله يا رب ه ع م ل كذا هصلي من دلوقتي إ ن شاء الله يا رب هصوم رمضان واخلص ا ل ن ي ة لله إ ن شاء الله اختم القران اصدق مع ربنا إ ن تصدق الله يصدق افتح بس س باب الصدق و ا ت ش و ف الخيرات اللي جايلك من ربنا سبحانه وتعالى الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكذبش ع ل ى النبي أ ب د ا يوم ما تتكلم وتحدث عن النبي لا تحدث إ ل ا بحديث أ ن ت عارف أن ان ل ب ي ق النبي ه ا ل صلى الله عليه وسلم قاله كما عند البخاري ومن كذب ومن البخاري عند ع ل فليتبوا مقعده من النار اوعى وتالت نوع الصدق مع الناس لكن في ترتيب تاني اللي هو او ترتيب تاني ا ل نوع الصدق اللي هو الصدق في القول ايه الصدق في القول ان ي لما اتكلم لساني ما يطلعش الا الصدق يا ج م ا ع ة ان ماجيش كل لما اتكلم ك ل م ة لازم إيه يعني كده اغمسها كده ا بحته ايه كده وبعدين مسمين بقى انواع ا ل ك ت ب يقولك دي ك ت ب ه ابريل ودي ك ت ب ه مايو ودي ك ت ب ه ديسمبر وحد لا اخويا حبيبي المسلم صادق في كل ايام عمره المسلم صادق في كل لحظه ة في كل ل ا ح و في كل كلامه في بفضل كل لحظاتي وسكناتي المسلم بيبدو على وجهه سمت الصدق بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول عليه ابي كل كلامه كل المسلم على الصدق الله وتعالى طالب والله لو من السماء سبحانه ابن نادى منادى سمت من وجهه ما أبداً كذبت يقول عمر بن عبد العزيز والله ما كذبت أ ب د ا ً منذ أ ن عرفت أ ن الكذب يشين أ ه ل ه الله أ ك ب ر ع م ر في حياتي ما كذبت أ ب د ا ً دا كلام عمر بن عبد العزيز طب تعال نشوف النوع ا ل ث ا ن ي من الصدق الصدق في ا ل ن ي ة و ا ل إ ر ا د ة دا بيرجع ل إ خ ل ا ص ا ل ن ي ة يعني أ ن ا قلت الصدق في القول ان انا لما أ ت ك ل م أ ك و ن صادق كمان لما أ ن و ي لما انوي اكون صادق وندي م ث ا ل جميل جدا ً ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم أول من تصعر النار يوم القيامة ثلاثة. العجيب ر يوم ا ق ي ا ثلاثة ا م ة ل يا إ خ و ا ن و أ ح ب ا ب ي إ ن ا ل ث ل ا ث ة دولت من أ م ة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واللي خواص والمجاهد والمتصدق دولت أول أول أبو وأبو وفرعون وأقبأ وعيت خواص النمى الأمة قارئ القرآن سبحان الله نار نار بلاب لا لا لا, لا. تلاتة من الأمة كل مثل جهل لهب يعني ديت أعجب تصعر تصعر به به من من من من مش من من من ده ده هذه تخيل ليه لأن التلاتة دولار لأن التلاتة دولار للناس حاجة وقلوبهم فيها حاجة تانية خالص قارئ الكرآن كان كل همه يتقال الله أكبر على、صوته. جميل بيغرد. وخد نصيبه والناس أسنت عليه وخد المتح اللي هو عايزه لكن النية لله فيوم القيامة الله فيقوله جل وعلا ماذا عملت بتلك النعم أنه أكبر أسنت كانوا دينا ربنا كانوا تانية كان كروان نصيبه كانش ونعمه بيظهروا حاجة فيها حاجة قارئ عايزه ما ماذا يا بيتجرب صوته بيغرد وخد وخد هو هو فيوم ويقر يقول فيعرفه فيعترفه به رب يؤتى همه تعلمت العلم و ع ل م ت و ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن و أ ق ر أ ت ه فيك يعني من أ ج ل ك فيقول جل وعلا وهو اعلم يقول كذبت وتقول ا ل م ل ا ئ ك ة كذبت فيقول جل وعلا إ ن ك ما تعلمت العلم و ع ل م ت و ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن و أ ق ر أ ت إ ل ا ليقال قارئ وقد قيل خت د حظك ف ي أ م ر الله ا ل م ل ا ئ ك ة فتلقيه على وجهه في نار جهنم ثم ي ق ت ى بعد ذلك بالمجاهد و ي ق ت ى بالمتصدق و ي س أ ل هو المولى عز وجل لم يكذبه في أ ص ل العمل هو ق ر أ ق ر آ ن فعلا وتعلم وعلم والتاني جاهد وتقتل والتالت تصدق و أ ن ف ق لكن ربنا بيكذبهم في ا ل ن ي ة وليس في العمل أنتم الأمة أننا نيتكم مخلصة لله سبحانه كان نحن نصدق النية وتعالى تصلى قريت مكادش مخلصة ما وسلم بيعلم ولذلك حبيبك كلها الله إزاي والإرادة لما عليه عليه في لله صلى حاجة بقى لما حاجة لازم حاجة أنوى يقول صلى الله عليه وسلم كما عند التلمذي ة بسند صحيح إ ن م ا الدنيا ل أ ر ب ع ة نفر أ ر ب ع انواع من الناس رجل آ ت ا ه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به ر ح م ة فهذا ب أ ع ل ى المنازل والتاني يقول صلى الله عليه وسلم ورجل آ ت ا ه الله علما ولم يؤته مالا يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله فهو صادق ا ل ن ي ة الله الله شوف الكلام الحلو بقى فهو صادق ا ل ن ي ة يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلوس ف أ فافعل مثل مايفعل قال صلى الله عليه وسلم فهما في ا ل أ ج ر سواء هذا بعملي وهذا بنيتي حديث التاني حديث رواه مسلم أن ان ل ب ي صلى الله ع ل ي ه و س ل م قال من س أ ل الله ا ل ش ه ا د ة ب ص د ق بلغه الله منازل الشهداء و إ ن مات على فراشي ثالث نوع و اخر نوع من أ ن و ا ع ا ل صدق الصدق في الوفاء بالعزم انت عزمت على ح ا ج ة انوي واصدق و و ع د واصدق و إ ح ن ا شفنا الثلاث احاديث اللي ذكرناهم أ ن س ب ن ا ل ن ظ ر لما قال لئن اشهدني الله مشهدا اخر ليرى ا ان الله مني ما أ ص ن ع دخل واتقطع حتت اكتر من تمانين ضربه في جسمه ب يا ص جماعه المسلمين أنه كان مضروب 88 ضرب يجاهد ف ن أن م و هيئة يا ل ا جماعه ب ان د الخير إزاي صدق مع ب سبحانه ن ا الله فصدقه وتع سبحانه <تصفيق> وتعالى اخوي وحبيبي حان وقت الرحيل ه ن ب د أ نرحل من الكوكب دوت ونمشي ونركب س ف ي ن ة الفضاء م ر ة ت ا ن ي ة عشان نرجع م ر ة ت ا ن ي ة لكوكب الارض ونتصدم م ر ة ت ا ن ي ة وبعد ما عشنا في ح ي ا ة الصادقين وفي وسط ا ص و ر الصادقين الجمال اللي فعلا ا ل ح ي ا ة وسطهم انس و ر ح م ة هنرجع م ر ة ت ا ن ي ة عشان نسمع الكذب و ن ت ل و ز بالكذب و ن ت أ ذ ى بالكذب لكن نحن على موعد ان شاء الله ان احنا م ر ة ت ا ن ي ة هنرجع وتانية ي و م هنركب سفينه الفضاء ونطلع لكوكب تاني ونشوف خلق جميل ونشوف ناس أ ف ا ض ل نعيش وسطهم ونستمتع في رحاب ا ل أ ن ث بصحبتهم علشان نتعلم منهم وعلشان ن ق ت د ي بهم و ن ت أ س ى بهم ونرجع م ر ة ت ا ن ي ة نروح كوكب تالت ورابع معانا تلاتين كوكب هنبني كل يوم أ ص ر ف كوكب أ خ و ي وحبيبي كنا ا ل ن ه ا ر د ة أ و كل ميلادي مع كوكب الصدق بالله عليك أ ب و س إ ي د ك أ ص د ق مع ربنا أ ب و س إ ي د ك أ ص د ق مع النبي أ ب و س إ ي د ك أ ص د ق مع الناس بالله عليك نفسنا ربنا يكرمنا ونكون فعلا مع الصادقين قال جل وعلا يا أيها الذين الصادقين يوم ينفع الصادقين يجمعني وأياكم في تجري وخالدين فيها آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات الله ربنا وأياكم في الفردوس الأعلى لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا رضي الله عنه مرض ذلك الفوز العظيم صدقهم لهم لهم عنه جل ذلك من مع مرض رضي سبحان الله رضي الله عنهم و ر د و ا عنه يا الله ايه النعم دي كلها ذلك الفوز العظيم طبعا ذلك الفوز العظيم هذا يوم ينفع ا ل ص د ق ي ن صدقهم هو ده اللي ينفعك اما التانيين اللي, اللي كذبوا على ربنا قال جل وعلا ويوم ا ل ق ي ا م ة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم م س و د ة ربنا ع ا ف ي ن ا ع فيكم اما اهل الصدق ما شاء الله و ش ش ه م م ن و ر ة الله اكبر ليه لانهم صدقوا مع ربنا ما كتبوش عاشوا على الصدق في كل ل ح ظ ة عايز عايزك تعيش مع الصدق بلسانك ب أ ح و ا ل ك بنيتك بعزمك بحياتك كلها صدقني صادق موصول أسعد بتخدعش حد حد حد حد تنام وانت بتحترم نفسك وانت حاسس ان انت انسان صادق وانت حاسس ان انت وانت ان انت انسان تعيشها في يوم بترائي يوم تعيش حاسس حاسس حاسس عمرك على لحظة ولا ولا بتظلم ولا بتحترم بتكذب ما ما ما الله يصدق والله لو صدقت مع ربنا المولى عز وجل سيفيض عليك من أ ن و ا ر ه ورحمته وعلومه جل وعلا هتلاقي حاجات لا تخطر على قلب بشر هتلاقي فتوحات لا تخطر على قلب بشر عشان ك د ه النبى عسام ل قال ان تصدق الله يصدق بالله عليك اوعى تنسى احنا كنا ا ل ن ه ا ر د ة او كنا للادي في كوكب الصدق اعتبر نفسك ل س ه لم تفارق كوكب الصدق اعد بص على الاصول حواليك ده أصر النبي صلى الله عليه وسلم ده أصر أنس بن ا لانه ن ض ر ده ل ل ه ب جحش د ممتع وسلم ل لانه إله إليك وصلى الله نبينا ممتع ح د استعد ل ل ه ا ه ا ت معنا يا الله وملا كوكب ا ل أ ر ض في ز م ن ا ضيعوا فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع ص د ب ل ا لو ج ي د ا ن ي انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني